وما طم من شيء وما هو مقلد ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أي حين منك هذا التصدد عن الحق كالاعمى المميط عن الهدى وليس يرد الحق إلا مفند وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المجتبى وعلى رسول الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله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 للآخرة في حياتنا قليل ولقد أمر الله عز وجل عباده من أهل الإيمان أن يجعل الآخرة همهم وأن يسعوا لها وجعل ذلك هو التنافس الحقيقي إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 والمبادرة والمسارعة لفعل الطاعات هو دعب الأنبياء ونهج الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يسارعون في الخيرات أي يتقدمون ولا يتركون أحدا يتقدم عليهم أبدا ويتنافسون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 قال من سره ان يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليس فليقرأه أو فليسمعه من قراءة ابن أم عبد قال عمر بن الخطاب فلما أذلجنا جاء وقت العشاء أو الوقت المتأخر أذلجنا جاءت الدلجة من الليل قال ذهبت أطرق لابن مسعود داره فجاء وكأن وكأنه فزع لأنها ساعة لم أكن قد آتيه فيها جاءه في وقت غير الأوقات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 وكان كلما كبر كلما ازداد في صلاته حتى ظن الناس أن الخرف قد أصابه رجل كبير وبيقع عميان والعجان لما يكبر بيفتروا بيرقدوا في العنجرب ما بيرقد أصلا يصلي ويصلي ويصلي, ويصلي ويصلي ويصلي ظنوا أن الخرف قد أصابه فجاءه يسألونه قال إن الخيل إذا أرسلت في سباق وقاربت راس منتهاها لما تقرب من الميس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 انك تبت في غزوه كذا وكذا ادع الله لي ان يرزقني الشهاده قال اللهم سلمهم وغنمهم قال ابو امامه فجاءت غزوه ثالثه واكتتبت نفسي فيها واتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لو يا رسول الله انك تبت في غزوه كذا ادع الله لي ان يرزقني الشهاده فقال اللهم سلمهم وغنمهم فغنمنا هذا حرص عجيب على الشهاده وهكذا كان السلف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 إلا وأنا ابر ولد بوالده فيه غير أنها الجنة فاختلفوا حتى اقترعوا عملوا قرعة فخرج, فخرج السهم لسعد الولد فبكى والده وقال يا سعد ألست بابي قال نعم قال آثرني قال يا أبي لو كان غير الجنة اثرتك وخرج سعد واستشهد يوم أحد رضي الله عنه ولذلك القضية أكبر مما نتصور والحياة تستحوذ فكرنا كثيرا لم يكتفي أبو امامه بعد ذلك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله لقد أتيتك وأخبرتك اني خرجت في غزوات تدعو الله لي بالشهادة فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به دلني ليه حاجة أمسك فيها تنفعني قال عليك بالصوم فإنه لا عد له.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 الأيام الشديدة نحن ما عندنا عبادة ذاته دلني على عمل ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قال أنس راوي الحديث ولقد صام أبو أمامه وأهل بيته فكانوا لا يلفون إلا صياما وإذا رأى أهل المدينة في بيته النار علموا أن عندهم أضيافا مسك في الصوم لدرجة انو مسك الصوم لتانا بفق نهائي مسكوا في حاجة صوم طوال بالصوم صوم صوم بعد فترة سنين قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ازول دمالو مشاكس ولا مشاغب ازول دمالو بقي طوالكتي دار الجنه لكن قال يا رسول الله لقد سألتك ان تدلني على عمل ينفعني الله به فقلت عليك بالصوم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 والحديث عند المنزر وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الرجل في بيته نافلة حيث لا يراه الناس تعدل صلاته في المسجد 25 مرة تصل الركعتين في البيت الركعتين في الجامعة كالصليتها في البيت بالساوية 25 مرة في النافلة بل قال عليه الصلاة والسلام من صلى في بيته في المدينه خير له من ان يصلي النافله في مسجدي في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام بل قال عليه الصلاه والسلام فضل صلاه الرجل في بيته على مسجده حيث يراه الناس كفضل الفريضه على النافله الصلاه باب عظيم من الابواب ايها الاحبه ينبغي ان نقول قولا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 بنت أبي بكر الصديق قالت له ما لك يا رجل ما الذي أصابك من القلق قال في داري سبعمائة ألف كيف القى الله وماذا أقول لربي إذا كان مت كان موتا أقول لها الله شو قال له, له ألف في بيتي قال له لو مت أقول لها شو له قالت له أتعرف اخوانا لك قال نعم قالت قم الصباح وقسم الدنانير على الناس قال ولم الصباح في ليلة قاعدة السما ولما جاء الصباح أنفقها كلها وقال لها أنت موفق بنت موفق لأنه وجد امراه بالقرب منه تعينه على الآخرة ونحن نحتاج إلى أن نقتدم أن إلى أن الأوقات وأن نستفيد منها ثانيا من أعظم إشكالاتنا معرفة العمل الصالح النافع في الوقت المناسب نعم دايرين الخير لكن احيانا قد لا نعرف الخير هنالك خير مضاعف مثلا في صحيح الجامع قال عليه الصلاه والسلام من استغفر من استغفر للمؤمنين والمؤمنات اتاه الله بكل مؤمن ومؤمنه حسنه بس تقول الله مغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات المسلمين المؤمنين والمؤمنات في الدنيا الحيين والميتين يعدون لك ويعدون بيقدرون الحسنات، وقعت في محلك، يعني يمكن تكسب حسنات بعقلية تجارية تعرف العمل المضاعف الموفق وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة جلست من بعد صلاتي من بعد صلاته الفجر حتى الظهر والله الناس عندهم عندهم همة ونشاط يا أخي نحن ذاتنا أول حاجة فترة نين في جسمنا يعني الواحد كان صلى العشاء ورقد تاني بعد والله الوينش ما يقوم بعدين كان قام الفجر يقوم يتمغى عشرين مرة ويشعر كأنه شايل له شوال بتعمله تقول شغال على ثالث يتمغى ويخش الحمام يقعد في الحمام تلت ساعه ويغسل وشه حتى بعدك يدور فتح ده ممكن نقوم بليل بالليل ده يقوم بالليل كل فجر قادر يقوم عشان نقوم يعني ذاته قدر ما تجي صلي تلقى تعبان وفتران شيء عجيب ذاته يا خشلي توفيق العمل الصالح توفيق والسعي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ميمونه جرد الله عنها قاعد من بعد الفجر لحد الظهور قال النبي عليه الصلاه والسلام لها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 وزنة عرشه ومداد كلماته قال ثلاث مرات قال تعديل ذكر من جنس يذكر من بعد الفجر حتى الظهر وهي قد لا تأخذ من الإنسان زمن كثير ولو أننا تحدثنا بالعقلية التجارية في الدنيا أقول أول حاجة لو في زور العاش ستين سنة عمره ستين سنة في الستين سنة لازم يوميا ينوم بمعدل ثمانية ساعات دي من بعد العيش لحد الفدو دي نوم معناها تلت العمر نوم يعني عشرين سنة نوم عشرين سنة ينت خمستاشر سنة ما واعي يتطجش في البلة ومع كورت الشراف ومع سلكت في العمدان مزيع ما ما لسه ما بلغته. خمسة وثلاثين سنة من الستين رحل إيه عارف الحساب بالرقم الأكل والشراب خمسة سنوات يعني بت... إذا بتاكل ثلاثة وجبات الجبنة ما محسوبة وال... وال... والمرطبات ما محسوبة والعجود ما محسوبة لو بتاكل ثلاثة وجبات في اليوم لمدار ستين سنة خمسة سنوات أكل وخمسة سنوات حمام وخضع حاجة عشرة سنة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 غفر الله له أربعين كبيرة تغسل زول مسلمات تغسلوا في الجنازة الناس بيخافوا في الزمن ده في ناس بيخافوا ما يشوف الجنازة بلاوز كويس؟ قال لك تغسل الجنازة غفر الله لك أربعين كبيرة ومن حفر له فأجنه ساعة في الحفر كتب له كأجر مسكن ومن أسكنه إياه إلى يوم القيامة في أشياء بسيطة لكن أجر كثير منها قضاء حوائج الناس لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كما قال عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في المسجد النبوي شهر تقضي لزول حاجة في ثلاثة ساعات زول مسكين محتاج مكروب تقوم بل موضوع هذا بنية خالصة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 بنى الله له قصرا في الجنة وقل هو الله أحد عشر مرات ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق بس حس Peace فقل الله عشر مرات ثلاثة دقائق بس. لأنه كلما ثلاثة مرات دقيقة إلا شوية قل والله حتى ثلاثة مرات دقائقة إلا شوية تقريها عشر مرات بنى الله لك قصرا في الجنة لكن الناس ما بالحل كل بذكروا شنو ذاكو يا أخي وليس حاجة ثلاثة دقائق أقول ليس حاجة كان اخترفته ثلاثين سنة ما بتلقليك قصر في المنشية والله إلا قطعت عطواتها في الأزهر ولا في السلام زور اختلف ثلاثين سنة ما يلقليه الآن في الزمن ده قصر في المنشية يا أخي ثلاثة دقائق قصر في الجنة هذا شميت والله إلا تابع الأمر سهل وميسور ويحتاج إلى فقه ان تفقه الاعمال التي ترفع جاء السهل بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المستدرك قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله الرسول رسلوا في غزوه الغزوة دي طلعوا زي الساعه 9 صباحا قال لما جه الظهر لقوا قال يا سهل اين انت الم تخرج مع اصحابك قال قلت اسلم عليك وتدعو الله لي فأنال أجرا قال والذي نفسي بيده لقد سبقوك مسابقه ما بين السماء والأرض يعني الأولى في اللحظه دي مش يجي ياخد من رسول الله وسلم على, على رسول السلام على وسلم والبعاد معه شيء محبب لكن الخروج لغزوه في تلك اللحظه أفراد أصحاب المرض الغزوه فاتوه في اجر الآخرة كما بين السماء والأرض فقه الأعمال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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن أعظم أبواب الخير المضيعه المساجد من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا نزل طعام في الجنة كلما غدا أو راح رواه مسلم من أتى المسجد كما في سنن أبي داود والبيهقي من أتى المسجد لصلاة فريضة كانت له كحجه تامة. صلاة فريضة. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى إلى المسجد يريد صلاة مكتوبة كانت له كحجه ومن أتى المسجد يريد صلاة نافلة كانت له كعمرة نافلة. صحه الألباني في صحيح الجامع الصغير في, في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري.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 حركه ما رأيت لها مثيل عشرين محفظه نسوان الحمد لله والله يا اخوانا الناس الدائرين يشيدوا الإسلام من البلد دي وهمانين اي يزول بتخيل إنه ممكن الاسلام يطلع من السودان ده زول وهمان ما ممكن ثاني بعد نهائي الشيء دي نسوان وشفعوا ما في نهاية ما في تطيق الاسلام ده ثاني من البلد بيطلع الناس حبوا يختنعوا بس سواء كان الناس الحركه الشعبيه ولا الحركه الوطنيه ولا اي حاجه تانيه الناس حبوا يختنعوا من البرد يطلع عشرين مره محفظه والله نتخلعتها يوميا ثلاث حلقات تحفيظ اي الثلاث حلقات ما شاء الله الركشات شغاله والامجادات تنزل في النصوان ويقرن ويطلع يوميا يوميا ثلاث حلقات تحفيظ بحصد قروك بغير النصوان إلى أن تحفظ المدى والعجبني لي أكثر إنه الشداء بصورة دائبة إذا أنا كنت بتخيل إنه مركز تحفيظ تحب المسا مرة بالصباح على مدار 24 ساعة المركز أشغل وكل شيخة عندها مجموعة بيتحفظون عندها أيام محددة لما يقسموا على 20 شيخة معناها الحلقة مستمرة يوميا على مدار 24 ساعة اتخلعت من كثرة النسوان بجن ما كنت بخير أنه يكون في كمية تحت نسوان كتار قدر دارين دا يحفظوا والله هذا باب مفتوح الباب ده مفتوح الآن هذا المركز فيه نواقص كثيرة جدا جدا السورة الشرقية والردميات الدجوة والحمامات ومكتب أي إنسان دارين يتبرع ويوقف له حاجة واخر إخواننا الزول العمل المظل الذي الناس ما عارف الممكن. يا ده والله الحمد لله زول متعامل مع رب العالمين برتاح انت تنسى ولكن الله لا ينسى هو عمل ومشى قدر ما يصلي المصلين وقدر ما يركع قدر ما يكون الحسنات ماشى والله لا يمل الزول بكون جاي بخبر ذاك الصدقات الجارية وأهم شيء في الصدقة الجارية ان تفعلها انت وانت حي اشترط ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقه الجاريه ان تفعلها وانت حي هذا باب عظيم من ابواب الخير واخر شيء كل هذا يحتاج الى العزيمه المطاعه والاراده القويه والهمه العاليه والتعلق بما هو خالد تتعلق بالاخره قصه عجيبه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 وكان من جملة الجيش صحابه يسمى حديرا رضي الله عنكم حدير نسيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أدى وما زودوا وحدير تعب مع الجوع ومشقة الجهاد بقيت أصحابه ما ظنوا ولم يتبادر الى ذهنهم أنهم لم يعطل ان وصلنا ما قالوا تاكلوا سوى بعض قال ائذل حق معنى ائذل بياكل بحساب معين فما عفوه بانوا بياكل يعني وابى يخبرهم فصار يمشي خلف الجيش متعبا تعبان الجوع ما صعب هو يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خير الزات يا ربي يقول ده خير الزات ويقول ماشي فجاء جبريل من السماء ونزل في المدينة وحدير ومن معه في الصحراء قال جبريل يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويخبرك أنك لم تزود حديرا فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنسيته فجهز طعاما جمع له طعاما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 فجعل حديرا لا ينسى وبلغ الرجل المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع قال لهم النبي وأين نظرت قال كنت أنظر إلى حديد قال أما وإنك لو نظرت إلى السماء لوجدت لدعائه نورا صاطعا يصل إلى السماء الكلمات القالة هذه اللهم كما لن تنسى حديرا اجعل حديرا لا ينسى لو وجدت لها نورا صاطعا يصل إلى السماء